قالوا لا ضيث إنا إلى ربنا منقربون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا المؤمنين وأوحينا يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَغْسِلْ فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَاوُونَ وَإِن لجميع حذرون فأخرجناهم من جنات وعمون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهما مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأرحينا إلى موسى قل ابن عصاك البحر فانسلق فكان كل شرق كالطود العظيم وأزفنا ثمنا غرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم إِ فِي ذَلِكَ لآيَ وَمَا كََ أَكْثَرُ مُمِنِي فإِنَّ رَبذَّكَ لَهُ وَْعَجِييدُ الرَّحيِيم وَطْلُ عَلَْجَِّ بَأَْيدُ راجِيمَ إذ قَالَ لِأَبيِيهِ وَقَوْمِج مَا تَعْبْدُ قالوا نعبد أصناما فنغل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا كَذَلِكَ يَسْأَلُون قَالَ أَثَرتُم مَاكُ تُم تَعبُدونَ أَنتُم وَآابَ أكُم لقُدَمونَ فَإَِّهُم ذُلي إِلَّا رَبدًا الْعَينَ الذي خَلَطَنِي فَم وَيَحْدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مررت فهو يشحين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكمه وان لحقني بالصالحين واجعل لي لسانا صرط صدق فيين واجعلني من ورثه جنة نعيم واغفر لي ابي إنه كان من الضالمين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا منت الله بطلب سليم وأزدفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم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 كَُّ لَفِي بَلالٍ مُبين نِذْنُ سَووكُم ذِرَبّ العالممِين وَماَا أَضَللنا إِللاا المُجرِمون فَمَالَ ل مِن شَافعين ل خَذكٍ حَمين فلو أن لنا كروة فنكون من المؤمنين إن فِي ذَلِكَ ذلك وَمَا وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح إذ قال لهم أخوه النوح لا تتقون إني لكم رسول نمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من جري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون